يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مع القوم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 انك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 كذلك يبين الله لَكُمْ آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ, والأزلام رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَذُلَّنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنَعَتْهُ دَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِنْ مِثْلِ مَا قَتَلَ فَجَزَاءُ مِنْ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عفى الله عما سلف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 تَحْلِثُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُنْقَسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُنْقَسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَانِ فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْ يَخَافُوا أَمْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُرْحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قالَا الحَواارونَ يعيسَبَنَ مَغُويَمَهَل يَستطيع رَبّكَأَ يونَزّلَ عَلَنَا هل يَْستَطِيَ رَبّكَأَ نَزِل عَلَن مَاائدَةَم مِنَ السَّماء قَا التَّقُ اللهََّ إِ كُتُم مُؤمنِنين قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا, ونكون عليها مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرِّدْنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إن يُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أحدا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذقالَالَ اللَّهُ يَعيسَبَنَ مَرِْيَمَ أَن تَقُلْتَلَّ سِتَّخِذُون وَأَُّ إِلَ هَين أَأَنْ تَقُلتَنَّ سِتَّخِذُوني وَأَُّ إِلَ هَيْلِ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 إِنَّا تُعَذِبهُم فَإِن لَهُعبَادُُك وَإِن تَغْفِر لَهُم فَإِن لَكَ آتَ العزيِيز الحَكِيم قالَالَ اللَّهُ هذاَا يَمُ يَمْ فَ الصَّادقينَ صِدقُهُمْ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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هو الذي خلقكم من طيل ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم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 نَكَّنَّاهم فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم بِذَرَّاتٍ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا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 وَلَوْأَن زَلَّ مَلَكََّ قُضِْيَ الأمرُثُم مَّ لَا يُ غَرُون وَلَ جَعَلهُ مَ لَََّ جَعَنهُ رَجُلَ وَلَ لَ بَسْنَا عَلَيَّا يَللبِسُون وَلَ قَدِسْتُفزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبِلِكَ فحاق بالذين سخروا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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ۗ أَأَنتُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لا أشهد إِمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِن نِي بَرُم مَِّا وَإِن نِي بَرِي أَُّا تُشْركُونَّذينَ آتَنهُمُكِتابَابَ يَععرففونَهُكَمَا يَععرفِفونَ أَبَنَا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 قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَمَا يَشْعُرُونَ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 قَال نفذون كل عذاب بما كنتم تكفرون قاد خاسرا الذين كذبوا بالان قائ الا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا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 وَلَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيرُ للَِّذينَ يَاتَّقُون أَفَلَا تَعقِون قدْنَ عَلَمُ إِهُ لاَا يَحزُون كََّذ يَقُون فَإَِّهُم لا يُكَذذبُونَكَولَكِ الظَّالِمِينَ بِآياتِ الله يجَحَدُون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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ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 أو لَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ذَلِكَ الْيَوْمُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَونَ مَا تُشْرِكُونَ وَلا قَدَ أَرسَلل إِلَ أُمَمِم مِنْ قَبِلِكَ فَأَخَذْنَاهُ فَأَخَذْناَاهُم بِالْبَأْسِ وَبَر إِ عَهُم ييتَبَرعون فَلَل إِجأَهُم بَأْسُنَ تَبَوع وَلكِم قَسَتْ أُلوبُهُم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 اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ آدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 يَقُولُونَ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ انهو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين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 ثَُّ إلَيْهِ مَ رجِعنْكُْ ثمَُّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُتُم تَعمللون وَهُو القاهِرُ فَوْوقَعبَادِه وَيُررسِل عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حتىََّى حتىََّ إذَا جَ أَأَحَدَكُمُ الْ المَوْوتُ تَوفَّذهُ ررسُولونَا وَومْ لا يُفَّطُون ثُمَّ رَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنَّ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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل, وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسنوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب اليم بما كانوا يكثرون قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوتهم الشياطين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 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يوم يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَنْزَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّهُ لا لَأُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 فَلََّا أَفَلَتْ قَالََا قَوْمِ إِن بَر أَُِّا إِ بَر أُم مَِّا تُشْركُون إِن وَجَهْدُ وَجههَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمواتِ وَالْأَرضُ حانِيفَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُّنَّنَا فِي اللَّهِ وَلَا نُؤْمِنُ قد وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَالًا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 وَكُلًا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ وَاجْتَبَا بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسالكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا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 وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ بَدَّرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ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 وَمَن قَالَ سَأُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَخْرِجُوا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 وَتَرَثَّمَ مَا خَلَوْلاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُرِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تزعمون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 نفس واحده فمستقر فمستقر ومستودع قد فصل لنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا فأخرجنا به نباتا كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متاكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُنَاسًا مُّتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يؤمنون. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَلْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَن لَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صاحبة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 لا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِحَافِظِينَ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 كَذَلِكَ زَيََّا لِكُلَِّّةٍ عملَلَهُم ثمُم فَإِلَ رَبّمَّ الرجِعَهُم فَيُونَبِّئُهُم فَيُونَبِّئُهُم بِمَا كانَوا يَععملَلُون وَأَقَسَمُ بِللَّهِ جَهْدَ أَمَانِيم لإِن جَأَتْهُمْ آيَةُ ل يُؤمنِن بِهَا